الحمد لله ذي القوه المتين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنتقم العظيم واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته للاولين والاخرين ايها المسلمون ان المصائب التي تصيب المسلمين والكربات التي تلحق بهم ومختلف انواع العذاب التي تقع بساحتهم يجب ان تجعلهم في موقف محاسبه وموطن وموطن تساؤل عن علاقاتهم بربهم ومدى تمسكهم بدينهم والتزامهم بهدي نبيهم عليه افضل الصلاه عليه افضل ان هذه المصائب لا يقدر احد من البشر على دفعها فينبغي ان تكون اسبابا دافعه لهم حافزه للمسلمين لتعقلهم في مسالكهم وتوجهاتهم يجب ان يرفعوا عنهم الغفله التي اصابتهم فيما يتعلق بالتقصير في التزامهم بشريعه ربهم وسنه نبيهم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم لقد حل بالمسلمين من المصائب الاجتماعيه والفرديه, من المصائب الاجتماعية والفردية والاقليميه والدوليه ما يجعلهم في ضروره الى البحث عن الاسباب التي ترفع عنهم البلوى وتكشف عنهم الضرا إن اصل هذه الأسباب إن أصل هذه الأسباب هذا الأصل الذي يغيب عن كثير إنه تحقيق الطاعة الكاملة تحقيق الطاعة الكاملة الصادقة لله جل وعلا الاستجابه لما شرعه لخلقه المراقبه الدائمه له سبحانه في السراء والضراء وفي العلن والنجوى يقول ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ابن عباس رضي الله عنهما اي ينجيه من كل كرب في الدنيا وفي الاخره فمتى حقق المسلم هذا الاصل في نفسه ومجتمعه صار له مخرجا من كل شيء ضاق عليه متى تمسكت مجتمعات المسلمين بهذا الاصل تمسكا كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والثله الاولين من سلف هذه الامه متى تمسكوا بهذا الاصل في شؤونهم كلها صلحت احوالهم وطابت حياتهم وتيسرت, وتيسرت امورهم وتحقق امنهم وامانهم واندحر عدوهم متى تمسك بتقوى الله جل وعلا حاكم من حكام المسلمين او مسؤول بذلك تحقق عزه وعلا شانه وقوي ملكه ودام في الحياه سؤدده وحسن منقلبه وماله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم مهما اصابهم فإن معيه الله الخاصه معهم يحفظهم ويكلؤهم ويرعاهم اذا تقرر هذا الاصل القطعي فان المسلمين اليوم وهم يعانون من انواع البلاء في دينهم وأنفسهم في أموالهم وأراضهم في مآيشهم وأرزاقهم يعيشون بما لا تطيب به حياتهم ولا يسعد به عيشهم ولا تؤمن به سبلهم ولا تستقر به معه أحوالهم إن عليهم أن يستفيقوا إن عليهم أن يتأقلوا وان يتخذوا من هذه المصائب اسبابا للرجوع الى خالقهم ان يعلموا انه مهما بلغت قسوه هذه المصائب فانها ليست بشيء عند مصائب الاخره حينما يلقون ربهم اذا اعرضوا عن دين الله وتولوا عن شرعه وارتكبوا نواهيه وقارفوا معاصيه ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون معاشر المسلمين ان الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده ورحمته يذكرنا بحقيقه تغيب عن كثير من المسلمين مع تعدد التحاليل السياسيه التي منظورها دنيوي لا ديني يقول سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ويقول عز شانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ألا وإنه ليس لما أصاب المسلمين ويصيبهم من فنون الأذاب وألوان البلاء إلا أن يرجعوا إلى ربهم ويتضرعوا إليه. ويتوبوا اليه توبه صادقه نصوحا من جميع الذنوب والموبقات وان ينيبوا اليه سبحانه معاهدين ربهم بنبذ كل انواع المعاصي وكافه السيئات محاربين لكافه سبل القبائح والموبقات في انفسهم وفي مجتمعاتهم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون اخوه الاسلام هذه المصائب ليس لها من دون الله كاشفه ففروا الى الله يا امه الاسلام اصلحوا بالطاعه ما فسد بالمعصيه بدلوا ما اظلم من حياتكم بالمعاصي والموبقات ابدلوه بنور التقوى والتقرب لرب الارض والسماوات والالتزام بسنه افضل المخلوقات عليه افضل الصلاه والسلام يقول ربنا جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول فإن يتوبوا يكو خيرًا لهم ويقول جل وعلا فلولا كانت قرية آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيمانها إلا قوم يونس لما آمَنُوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين قَالَ ابن كثيرٍ رَحِمَهُ الله إنه عندما آيَنَ قوم يونس أسباب العذاب الذي أنذرهم به يونس خرجوا يجأرون إلى الله ويستغيثونه ويتضرعون إليه وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله ان يرفع عنهم العذاب فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب سالوه بلسان المقال وصدقوه بلسان الحال يا امه سيد الانبياء وافضل المرسلين انتم خير الامم كرمكم الله بموعد لا يخلف وفضل الهي لا يتخلف إن انتم رجعتم إلى ربكم عند الزلل وأنبتم إليه بعد الخلل فلن يدوم بكم كرب ولن يحل بكم عذاب ربنا جل وعلا يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ومن مدرسه النبوه يقول عمر رضي الله عنه لستم تنصرون بكثره وانما تنصرون من السماء التزموا حدوده جل وعلا تتحقق لكم رحمه من الله تصلح بها حياتكم ويرتفع بها شقاء شقاؤكم ويندحر بها شر اعدائكم لولا تستغفرون الله لئنكم ترحمون يقول جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يا حكام المسلمين يا حكام المسلمين انما وقع بالامه في كثير من مواطنها التي لا تخفى وما حل بها جميعا من مخاوف ومخاطر لا منتهى لها الا برحمه من الله ان هذه الاحوال تجعلكم امام الله جل وعلا في فرض وواجب تحاسبون انفسكم تضعون احوال الامه في ميزان الشرع تعملوا بجد وصدق واخلاص للاصلاح بما يرضي الله جل وعلا الامه امانه في ذم ذممكم الأمة امانه في اعناقكم امام الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون في يوم يقول الجبار جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سوس الناس بشرع الله قودوهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكموا في المجتمعات شرع الله الواجب على خلقه حاربوا كل ما لا يرضي الله جل وعلا في احوال مجتمعاتكم كونوا كما امركم الله الذين ان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور قال الخليفه عثمان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران انتم بكم يصلح الله احوال الامه ان اقمتموها على مراد الله فاصلحوا كل شان من شؤون بلدانكم فاصلحوا كل شان من شؤون بلدانكم بالاسلام فبذلك تامن الامه جميعا من الشرور تنجو من كافه المخاوف والاخطار تتخلص من الهوان والخزي والعار ليكن دستور الامه كلها قاعده النبوه التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فاتقوا الله ثم اتقوا الله يا حكام المسلمين في مجتمعات المسلمين اتقوا الله في دين الاسلام اعلموا ان اعظم مسؤوليه اعلموا أن أعظم مسؤولية عليكم حفظ مصالح الناس في دينهم ودنياهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد المجاهرين بالعصيان والمبارزين بالطغيان وهكذا شان كل مسؤول في مجتمعات المسلمين اسمعوا الى هذا الحديث قبل ان تقفوا بين يدي الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رايه ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه متفق عليه واعظم الظلم صرف الناس عن دينهم ثم ظلمهم في معايشهم دافعوا عن بيضه الاسلام يا حكام الاسلام قفوا صفا واحدا امام كل عدو لدود لا, يألو لا يالون في المسلمين الا ولا ذمه اتحدوا على درء الاخطار تعاونوا على الوقوف امام كيد الاشرار اعدوا العده لمكر الاعداء الحاقدين والغزاة الطامعين واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وأعظم القوه التوبة إلى الله جل وعلا وإصلاح الأمور وفق شرع الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله جل وعلا يجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزق ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يا امه الاسلام يا امه الاسلام لقد احزن كل مسلم ما اصاب المسلمين في حلب الحبيبه من مجازر مروعه بلغت في القسوه ما لا حد له ولكن لئن طال المصاب فلنتضرع للعزيز الوهاب وندعه خوفا وطمعا ونخلص له العمل قال بعض السلف عجبت لاربعه كيف يغفلون عن اربع عجبت لمن, عجبت لمن اصابه ضر كيف يغفل عن قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأجبت لمن أصابه حزن وغم كيف يغفل عن قوله تعالى عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأجبت لمن يمكر به الناس كيف يغفل عن قوله تعالى وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما, ما مكروا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 في حياتنا كلها ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وان من اسباب دفع البلاء ورفع المصائب الاحسان بانواعه المختلفه ومنها الصدقه ومعاونه المحتاج لا سيما اخواننا, لا سيما إخواننا المستضعفين في مواطن الصراع التي اصابت بلاد المسلمين كحلب والموصل واليمن وبورما وفلسطين وغيرها مما تسمعون فيا تجار المسلمين يا تجار المسلمين عليكم مسؤوليه عظيمه تعود عليكم بالخير في دينكم ودنياكم فقدموا لانفسكم ساعدوا اخوانكم قدموا يد العون لكل فقير ومسكين يحفظ الله لكم اموالكم ويبارك في تجاراتكم ويدفع عنكم وان بلدانكم كل سوء ومكروه فالله جل وعلا يقول ان رحمة الله قريب من المحسنين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن الآل اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم فرج هم اخواننا في حلب وفي الموصل وفي اليمن وفي كل مكان من امكنه المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج همهم اللهم لف كرباتهم اللهم ادفع عنهم البلوى اللهم ارفع عنهم البلوى اللهم ارفع عنهم الضراء اللهم ارفع عنهم هذه الضراء اللهم اطفئ الفتن التي اصابت المسلمين اللهم اطفئ الفتن التي اصابت المسلمين اللهم اشد وطاتك على الظالمين اللهم اشد وطاتك على المعتدين اللهم اشد وطاتك على المعتدين اللهم اجعلها عليهم كسنية يوسف يا ذا الجلال والإكرام اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به اللهم سلط عليه جندك اللهم سلط عليه جندك اللهم اجعل تدبيره في تدبيره يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظها بحفظك وكلها برعايتك وعنايتك اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اجمع به كلمه المسلمين اللهم اجمع به كلمه المسلمين اللهم اجمع به كلمة المسلمين لما فيه صلاحهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من كل دعوى مضله اللهم انا نعوذ بك من كل دعوى مضله ومن كل سياسه خرقاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم ارحمهم رحمه تغنيهم بها عمن سواك اللهم ارحمهم رحمه تغنيهم بها أمن أم سواك يا حي يا قيوم اللهم يا غني يا حميد اللهم يا غني يا حميد يا غني يا كريم يا غني يا كريم يا غني يا حميد <تصفيق> اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أس... اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مباركا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انزل علينا بركتك اللهم انزل علينا بركتك اللهم انزل علينا بركتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا